اللهم صل السلام في نسخ القياس <تسجيل> مسألة في نسخ القياس يعني أن الحكم الثابت بالقياس هل يجوز نسخه بدليل آخر مع بقاء حكم الأصل مع بقاء حكم أصله أو لا يجوز؟ وفيه أقوال. قالوا فيها أقوال أولها المنع وهو ذهب أي والجمهور من فقهاء والمتكلمين من غير فرق بين كونه في زمنه عليه وعلى لا كرمه الله في زمنه عليه وعلى عليه صل الله وسلام الله جميعا ما يكون وبعد وفاته وبين القطع والضني وغير ذلك. وثانيها الجواز من غير فارقين كذلك ونسب هذا القول إلى, ع... إلى أبي العباس بن سريج من الشافعية وغيره وقوله مطلقا راجعون إلى القولين معا كما بيناه وثالث هو الجواز ها أيه مطلقا الجواز والمنع السلاة كان مقضوعا به الله في وقته ولا ما وفي وقته ولا وثالثها هو الجواز في القياس الظني للقطعي رواه السيد في الفصول اللؤلؤية عن الغاضي عبد الجبار وفي معتمده بالحسين عنه قولان أحدهم المنع مطلقاء وثانيهما أنه إن كان معلوم العلة جاز نسخه يبقى يبقى لا وينسى ما نسخ إذا إذا نصح حكم أصله الدليل هذا ما نعمه مش عارف لا مثلا حين ينسخ لك هذا الحين التحريم الخام هذا عادي ما وما بالمان عاد. لا ما بنزقك لا بهدا يقول ما هو لأن هذا الحين ما بلا ما بلا مع بقى تحريم الغمر راح نشيل. نشيل نسحر كيس. لا بقى جدناه. لا هم القياس يعني ال كله. نعم. بقى الثابت بالقياس هذا. هل يجوز؟ أما الأول الأصل هو هنمس النص. في هالمسألة ما يقد ما بخ. خلاص. لكن رحنا بقينا في الحكم لأن القياس هو دليل والدليل هو فل الفار حكم الفار. فهل يجوز نسته ولا؟ قال ثانيهما أنه إن كان معلوم العلة جاز نسخه قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نص على أن علة تحريم البر هي الكيل وأمرنا بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم الآرز يعني كذا ما هو باب القياس لا باب القياس باب القياس والعلة معلومة ما بهمان اللعب هذا القياس <تصفيق> ان العلة ما هي مطاردة شرطة للطراج لا شرطة للطراج الجوز تخصصها بياس يعني تخصصها العلة هو الجوز عندنا مذهبنا يجوز تخصيص العلة ما اذا جاءتنا على فضل تكون مطاردة في كل مكان يجوز تخصيص العلة ها؟ دون ذاك ابو ما هنا الحين قال لك كان في تحريم الأرز ما هم باب القياس بلا ما بلاك تب لا لا قصدي هنا لو نص على أن عل تحريم البر هي الكيل وامننا بالقياس كان ذلك كان في تحريم الأرز إذا ما عده قياس ما عاد مساله احنا نسقي قياس الرز على البر حلو. ما الشيء إن التنصيص على العلة لأن به مذهب إن التنصيص على العلة إذا نص على العلة فهناك الحقنا ذاك ما هو بل ما هو بالقياس بل بل العلة لأني إذا نص على العلة فكان نص على تحريم الرز وعلى تحريم كل مكان كان في أيوة وما ذهب الميت بالله يقول كذا يا حرم. الميت بالله ما بدياه لا. العلة كلنا وإحنا نقول بها. العلة هي عامة ويجوز تخصيصها لا لما هنا قال لك قال لك وامدنا لكان ذلك كالنص في تحريم الرز لا نصع على العلة ما هو نصع على العلة هل هم باب القياس فو ايجي يقول لك كالنص على العلة لنص على تحريم الرز ساو لا هو قياس ان الرز لا ما هو قياس ما في هو قياس يعني هو من الحين يقول لك ان الرز محرم ما لا لا ما يصير له لا لا ها لا لا تقول ما أبنى أبنى على ثم قسنا الرز على ذي لا تقول كنّس ثم قسنا الرز على البر وحرمناه بالعلة تيّه فهالجزء رفع حكمه ولا كان هذي كنّسون يقول <تصفيق> لك كان ذلك ناس ما مقال كنّس هو هو ما هو سو ما هو س ما هو سواء من دالحين ينص على نفس ذيّه ولا ما ينص على ذيّه ما هو بيع تينا رؤي ما هو بيع ما هو بيع ما هو بيع ما كلام هذا هيسا. كالنص في تحريم الأرز فكما جاز أن يحرم الأرز بنص ثم ينسخه جاز أن ينسخ عنا تحريمه والمستفاد من هذه العلة المنصوص عليها يعني كمان أنه يجوز لنا بس قد بنا على أنه يجوز لنا نسخ الرز بنص فقال كذلك إنسخه بقياس لا ننسخ النص، إيه حسناً، ما هو ننسخ القياس، ننسخ القياس بس، وين هو القياس؟ يعني الرز، فكما أنه يجوز أنه ينسخه بنص، هذا ننسخ القياس فكما جاز أن يحرم الأرز ثم ينسخه ان بنص ثم ينسخ، فيجوز أن ننسخ القياس يعني المستفاد منه بنص، ما سيازة أن يسخ أنه تحريمه المستفاد من هذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه عليها وهذا ما صار إليه كثير من الحنابلة إنما إذا أمرنا أنقص وإنما إذا أمرنا أنقص وإنما إذا أمرنا أنقص أخو قصتها البناء على أننا ما أمرنا بالقياس قمنا نقص هذا على هذا حرم النبي قياسا على الخمر ما به مانع أنه يجي لنا دليل إنسخ لنا حكم النبي مثل لو جاء لنا حكم النبي بنص ورجاء حديث إنسخه ما به <تصفيق> وهذا ما صار إليه كثير من حنابل كأبي الخطاب وغيره واختاره الآمدي من كون ما علته منصوصه كالنص ينسخ بما ينسخ به بخلاف المستنبضة فإنه متى وجد نص بخلافها تبين فساد القياس عندما إذا ما بالله هي مستنبضة حكم مخالف لا ما عن إلا ما العلماني صحيحا ورابعها جواز نسخه في عصره عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وهو مذهب الإمام يحاو أبي الحسين البصري والرازي وإنما يجوز نسخه في عصره صلى الله عليه وآله وسلم عند هؤلاء بأقوى, من بأقوى. من نص أو قياس أما بالنص فكما إذا نص على تحريم بيع البر بالبر متفاضلا وتعبد الناس بقياس الارز عليه بأمارة دالة على أن عله التحريم الكيل ثم نص على إباحة بيع الارز بالارز متفاضلا يعني في هذاك دوا نسخلها ها؟ وأما بالقياس فبأن تكون المسألة بحالها إلا أن الرسول عليه وعلى الله الصلاة والسلام نص على إباحة التفاضل في بعض المأكولات ونبه على أن علته كونه مأكولا بأمارة هي أقوى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم البر هي الكيل فيلزم من ذلك قياس الأرز على ذلك المأكول يعني احنا نسخناها بقياس يعني مثلا ذا الحين درنا تحريم البر مثلا كونه مكيل تمام ما هو, هو نصا بأي أثبتنا طريق لا ما يجي بنص وانها الكيل قمنا نقيس عليها الرز انه محرم لأجل الكيل التفاوض فيه تمام جاء لنا بعض المكيلات مثلا نص الرسول على ان الرز مكي لا السكر مكيل انه يجوز فيها التفاوض بعلة فيها أجوام من ذيك العلة تمام قمنا نقيس الرز على, ال... على سكر بتياك العلة فهل بينسقه هو القياس سواء جاء اذا ادعى ان العله اذا ما بالله السمبات ولا بلا بسبر بس التكظيم ولا جاهي ضعيفة وهذا ما بنص ولا بتنبيه نص ولا قياسه بنيك سوي بنيك فعلي بسبر بس التكظيم مثلا جاهي فالاول اه ضعيف وتهذ بسناها مثلا بتنبيه نص ولا بنص ولا فلو. فاقوى قلنا نجي سر عليه إذا فلسا القياس نسف حكمه أن القياس هو الناس ما هو النص ما و... ها صح صح نحن عندنا لا يجوز لا هذا ولا هذا وأما القياس الثابت بعد وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام فلا يصح نسخه بنص سن. كتاب ها ها فلا يصح نسخه بنص سن. كتاب أو سنة متيددة لتعذر ذلك بعده عليه وعلى عليه الصلاة والسلام ولا بنص ظهر بعد الخفاء ولا إجماع ولا قياس اقوى أو مساوي لأن أو ولأن نص يظهر بعد نص كان مخفيف الآن ظهر لنا فغات أنه ما بلا ظهر لك اقوى في غير عهد النبي ذا الحين دي أحنا بناء على المعاد حنا في عهد النبي وقمنا نقيس ونشيئ ننسخ هذا القياس بنص قال إن كان النص مخفي علينا ودا الحين ظهر فلا يجوز إن غاتهم هذيل القياس يا أحنا قسنا خطأ ولا النص ليه بعلنا إن قياسنا ذاك خطأ رجعنا إليه ما هو نص لا ما بلا بيان إن نحن مخطئين في هذاك القياس أصلاً يا ولد أصلاً أبداً نحن مخطئين في الأصل القياسين هذي هذي <تصفيق> وش ذهالكلا؟ ولا قياس أجواءهم مساوين؟ ولأنه، ولأنه، ولأن زوال القياس ليس للنصي بل ها وديه، بل لزوال شرطه وهو انتفاء معارضه وهو انتفاء وهو انتفاء معارضة النص والإجماع والقياس الأجواء. وكذلك المساوي ليس يعني هذا قال هذا ليس بنسخ لان لأن القياس ليس نسخ بل لزوال شرطه وهو انتفاء معارضة النص. لأن شرط أي دليل مغنوٌ شرطه ألا يعارض أقوامنه. فهنا ما بلأ انتفى هذا الشرط. لأن شرط العمل بالقياس ألا يعارض. فهنا ما انتفى هذا الشرط بل وجد. إذا فلا يجوز العمل به ما هو نصف. ما هو نصر أنت مثلاً مثلاً عندما عملت أنت بهذا القياس ولا بالخبر الخبر الأحادي شرط العمل به اللي لا يظهر مخالف له أقوى منه فإنما ما بلا إذا قايته إنه ظهر ما بلازال زال انتفاء الشرط هذا لأن كان المفروض الشرط هذا ولا وجد الشرط هذا لا ارتفع عشر رتفع عليه لأن شرط العمل به لا يوجد كذا وإحنا وجد ال هو أقوى فإذا لا يوجد العمل به مع وجود الأقوى ما لا ما <تصفيق> لا لا بالثانية. الا الثاني صدق لان زوال القياس الا الثاني انها الاول واما اذا ستبدو فلا يصح سخو بنص كتاب وسنه ليس عذر ذلك بعده ولان زوال القياس هذا هو الاول عله ليس عذر ذلك بعده عليه الصلاه والسلام اولي ان زوال العله الثاني ولأن زوال القياس ليس النص بل لزوال شرطه وأن تفا معارض لأنه من تفا المعارض لا يصح كونه لا يصح ولا هو غرس ولا إجماع ولا بياسات إلا وين ذي عنده <تصفيق> كلها سواء لأنه قال فلا صح نسخه بنص كتاب أو سنة متجددة هل عذر ذلك بعده الله نسخه ولا وش ولا بنص ظهر بعد الخفاء ما هو كتاب أو سنة متجددة لا ما القياس الأقوى قياس ولا سنة ولا شيء ولا, ولا, ولا بنص ظهر بعد الخفاء ولا إجماع ولا قياس أقوى مبلغ غاية إن الأول كتاب أو سنة متجدة لتعذر وذا زيد الجماع والقياس ما ماهن الشيء علّه الحال علّه لا يكون لا بنص ولا ب... ما هو قال لك لا بنص ظهر بعد الخفاء يعني لا بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع ولا بقياس مبلغات انك تدخل لك على ولو على وكذلك هذا لان هذا كذا لا لانه جمعه جمعه قال, زوال ولأن... قال كتاب ولا ولا ولا قياس قال لا ولا يعني إجماع. الله كتاب أو سنة أو إجماع أوقياس أقوى أو قياس مساوي. القياس مساوي لا. ما إحنا بحاجة. هذا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا قياس أقوى هذا نقول إنه ما هو نص بل بيان انتفاء شرط العمل بالقياس. لأن شرط العمل بالقياس أن لا يظهر أقوام منه. فهنا ما انتفى. بل وجد أقوام منه ما انتفى الشرط. فهذا لا يجوز. <تصفيق> بل يوجد أقوى لا إذا هم ساوي هو دي بعدها وكذلك المساويين سساقطهما بس ما هو إذا انتفاع شرطه لا لا على الكل على الكل الزوال انتفاع شرطه يا ها آه ولا وكذلك المساوي التي ساقطهما وأما القياس الأضعف فساقط أما إذا هو قياس أضعف ما هو سابر لا ينسخ ولا يسبر شيء، يعني ما هو سابر النفض بالفرض وذهب ابن الحاجب إلى أنه يجوز في عصره صلى الله عليه وآله وسلم بقطعه سواء كان نصا أو قياسا إذا كان نسخ بالقطع لمثله في القطعية وأن يكون المنسوق قياسا قطعيا بأن تكون جميع مقدماته قطعية ونسب الفناري في فصوله هذا القول إلى الشافعية وما بعده عليه وعلى عليه الصلاة والسلام فلا نسخة وإن ذهب إلى هذا القياس ذاهب في سائل العصار لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه فإنه إن كان متعبدا بظنه فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخا متجددا، بل تبين أنه كان منسوخا والفرق بين الأمرين غير خفي سوى. هذا قصته إنه إذا رجع جالك مقضوعا به فما بلا بين لك وضح لك إن جاء هو منسوخ من قبل. باء لك إن جاء مثلاً أنا جاءوا قدم تقيس على البر مثلاً إنهم محرم محرم إن التفاضل فيه. بالليلة الكيل الله قدو صح عن هناك إن هي جزء التحليل بنص مقدو عم به وقد نسخ الحكم ذا والكل ما عبشه. فإذا باء لي إن جاءوا دوماً من قبل حكم التحريم التفاضل وقدوهم به. سافر يعني هو هيا وذهب البيضاوي الى انه هو جزء القياس بالقياس الابوا خاصه احتج القائل بالمذهب الاول هذا الجول يدي منه الجو وراي مسناه والمسناه يحتج الجول بالمذهب الاول وهو المنع الاطلاق بان شرط العمل بالقياس عدم ظهور المعاني لا يوجد قاعدة، لا بيجي إشكال بالخبر الأحادي الخبر الأحادي هو ينسخ وهو ظهر لهم معارض وهو المنع على الإطلاق بأن شرط العمل بالقاس عدم ظهور المعارض سواء كان أقواء أو مساويا، فإذا ظهر المعارض زال شرط العمل به من أصله سواء قيل كل المجاهد مصيب أو قيل المصيب واحد لأن الذي يظهر للمجاهد بعد القياس لا بد أن يكون معتبرا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لم يكن شرعيا سواء شرط أن يكون معتبرا في عهد رسول الله ما إذا ما هو معتبر ما يعتبأ ما هو شيء البناء على شرطه يعني إلابه هلا شيء قوي ولا كه؟ وريان يكون معتبر بعذر رسوله يعني يصير دليلا شرعيا قصدي. إلا لا يجوا ما بالله حكم جديد مثل الآلحين. مثل أحكام الإجتهاد ولا أحكام ال لأن بعضها قد يجوا بإجتهادات ولا هم يعتبر ذي هذا والله. ولا مثل الجماعة دي يقولون إنه الله يوفق أهل اللي جماعها بولهم شيء. ايه مثل دول يال والله شرطه ما هو سابر يكون رافعا إلا إذا هو معتبرا قلنا ما ذكرتموه منقوض بالآحات هذا قلنا اللاوهو مواحي ايوه, أيوة عجيب ما بايش ايه ها باينا نجول قلنا ما ذكرتموه من قوضن بالآحد هذا ما هي مشكلة إيه. لأن الآحد الحام قلنا تنسخ وشرط العمل بالآحد ألا يظهر أقوام منه نفس الكلام في ذي وليه فإذا يظهر أقوام منه فيلزم أنه ما هو نسخله يلزم أن لا يكون القطعين أسخل بظني بل تبين انتفاء شرط العمل به والناس قد قالوا أنه ينسخ به إن الأحد ينسخ بالقطعي ولا في رجم على هذا الخلام ديه إلا ما هو نسخ وإنما هو زال انتفاء شرط العمل به قلنا منقوض قوض بالأحد لأن شرط العمل به عدم ظهور معارض راجح أو مساوي مع الاتفاق على جهاز نسخها بالراجح يعني مع النحام التفكي إنه جوز نسخ الأحد كذا يعني في الأولى كذلك إذن في الأولى في القياس لا يلزمكم في الاخبار في الأخبار احنا لا نسميه ناس لأنه ما هو رفعنا حكم ذي بل انتفاء شرط العمل به وهو عدم ظهور شرطه عدم ظهور راجع سو. قال فإن ناسخ الآحد متراخن فلا يكون ثابتا في حق المكلف حين العمل بالمنسوخ فلا يكون العمل بالمنسوخ مشروطا فلا يستقوا إذا ويدا الناسخ أنه زال شرط العمل به لأن زال زو... شرط الناس، فإن ناسخه الأحد هو متراخن ما هو متراخن؟ ناس. لأن مثلا المفروض عند الآحد هنا متقدم والناسخ له شرطه أن يكون متأخر أنه ولا هذا شرطه، فلا يكون ثابتا في حق المكلف حين العمل بالمنسوف فوقت العمل بالمنسوف هذا المنسوخ الاول لا, أيها لا, لا. لا فلا يكون ثابتا في حق المكلف في العمل بالمنسوخ فلا يكون العمل بالمنسوخ مشروطا مو مشروط خلاص فلاست... مشروط كذا شرطها كذا عدم المعارض شرطها معارض. العمل بهذا الا ظهر عدم معارض هذا ظهر معارض, معارض. في حين جاء المعارض لا ما no, no, no, no. لا رفع الع... العمل هذا ما القيه لا ما بدك لا والله هذا مش طالب مظاهره صح يا <تصفيق> <تمتشفق> <تنة> هو الناس شرط العمل به لأن زوال شيء. <تنة> <تنة> لا لا ما شرط. ألو إيش؟ إذا رفع التعارض. ها؟ إذا التعارض؟ ما شرط ان يكون معارض ما ودي هو تعارض ودي ناس شلون سبب هذا الحين إذا جاء الظاهر أحداث وإيش واجب من الأول دحين إحنا عندنا بات تقولنا على ما مبالغنا بات تقولنا منسوخ تقول الإمام قال بقى علينا هذا التعليل إن ما هنا أنه القياس لا يزخ وعلل عندك لأن ما بلا منتفع شرط العمل به قال بقى زكمو فلا أحد أنكم تقولون كذا عندكم ولا يسمى بسمع إن إحنا متفقين على أنه منسوخ جوابوا عليه ذولا كذا قالوا ها انه قبل ما كان بشي شرط. لان نحنا عملنا بلا حاجه قبل ولا بشي ذيك الشرط. ايه لما ما جاء الناس لكن عاده باقي. <تصفيق> الناسك لان ما بلا انه ما قالوا بذيه. ما بلا ظهر الانتفاء. ما عاد عدم الانتفاء. بل بان المعارضه ها? انجاز مع ما ما بلا ما عاد في شرط العمل به لانه المفروض انه انت شرط العمل به شرط العمل به انت هذا وهذا ما انتفى ما هو سواء هو سواء هياها على هذا الجواب فلا يصدق اذا ويد الناس قلنا هو زال شرط العمل به لأن زوال الشيء يقتضي سابقيته ولا وناس يعني انا سابق بس ما معنى بعيد لما جوال لان زوال الشيء زوال المحل قبلها عادي يقتضي ان يكون سابق هنا هو يقتضي ان يكون سابق بمعنى انه ما جاش الا الناس الذي هو معارف اللي قلنا شرط العمل به انزال عاضه ما ج احنا عد عاملين به ولا به واحنا على الشرط ايه عد على ثابتين قلنا وناسخ القياس يجيب تراخيه عن أصله. غرابية ونصير. أما القياس إنها مشكلة إنها كلها ما بل للأصول والأصل هو الدليل نفس الكلام. قلنا وناسخ القياس يجيب تراخيه عن أصله. ناسخ القياس هذه هو النص مثلاً. ضروري إنه يتأخر عن الأصل البياس. أصل القياس. مثلا ال لا تحريم النبي، تحريم الخمر في الشرط الدليل أن يكون ديقنشين هنا سخلاً أن يكون مترخي عن تحريم الخمر. في نفس الكلام الكلام. ما إحنا هذا الحين ما إحنا قلنا إن الأحادي هنا متقدم. والنص غله هنا متأخر قال فكذلك في القياس لان شرط الأصل أديه تحريم النبي الدليل الذي قال على تحريم النبي شرط ان يكون مقدما على النص أديه هو نسخ لك القياس تحريم التحليل وش النبي شرط هذا النص الذي أباح لك تحريم النبي الذي أباحه يكون متأخرا عن هذا النص الذي حرم الخمر الخمر النبي قياس الله يشترط النبي هو هو ليش فالنص عليه أصله قال هنا وناسق القياس يجب تراحيه عن أصله لا. ضروري أن يكون متاخر ولا ما هو ناس يعني بسه المجمرة واحدة أدرم أدرم أدرمها على, يعني... على المهن يعني القياس وغير القياس و... وتراخي الأول أيها وتراخيه عن أصله يستلزم تراخيه عن حكمه للاتفاق على أنه مظهر للحكم لا مثبت له يعني هذا بناء على أن القياس هو يظهر لنا الحكم ما ان جانا بحكم جديد ان مختلفين القياس هل هو كاشف هل هو كاشف ما كشف له الحكم الشرعي او هو انه جانا الحكم الشرعي قالوا لا هو ما بلا انه يكشف لنا الحكم الشرعي الظاهر ها عارف ايوه يظهر آه. لنا الحكم ما هو انه اثبت لنا حكم يعني هو محرم النبي ما بلا القياس اظهر لنا فيكونان سواء ولا عجب ايش أحكي ها؟ كهدا. كهدا. كهدا. كهدا. كهدا. كهدا. Dobrze, tak, tak, tak,